الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن عائله هداه وتابع. نتكلم بعون الله تعالى في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك في هذا الدرس عن صلاة الخوض. فنقول بالله التوفيق. إن صلاة الخوض من الصلوات التي شرعها الله عز وجل. في نصوص في كتابه العزيز آيات في كتاب الله تعالى لسبب من الأسباب أو عدة من العلل لها كيتية مختلفة عن بقية الصلوات والمصنف رحمه الله تكلم عن هذه الصلاة في هذا الباب متناولا مشروعيتها عيّتها وصفتها متناولا أحسن وقال رحمه الله عن صلاة القسمة وهي نوع من أنواع صلاة القوف فاصلم رخص لقتال جائز أم كان ترحبه لبعض فاصلم وإن رجاه القبلة أو على ذواب بهم قسمين وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى فكرة إثمائية ركعة وإلا ركعتين ثم قام ساكتا او داعيا او صارئا في الثنائية وفي قيامها بغيرها ترد واتمت الاولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم واتموا لأنفسهم ولو صلوا بإنامين البعض فذن جازا انتهى كلام المصلي صلاة الخوف رخصة في المذهب وليس تسم تصمت المذهب وليست سوء ولا تقتصر على عالي المعين ويؤديها الجيش الكبير وتؤديها الكتيبة الصغيرة ويؤديها الجمع الذي يصل إليها كلافة وأشخاص وصلاة الخوف أصل مشروعيتها في الحضر والصفر والدليل عليها قول الله تعالى في سورة النساء في الآية 102 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فالتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأك طائفة أخرى لن يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالذَّلِينَ كَفَرُوا وَتَأْفُلُونَ عَنْ أَسْمَاهُ تِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَيَحِيطَ وَلَدُنَا حَالِيكُمْ مِنْ كَانَ لِكُمْ أَذَنٌ مِمَّا طَرِنَ أَوْ كُتُبْ مَعَهُ وَأَنْتَضَعُ أَسْلِحَاتُكُمْ وَحُذُوَتِ غِرَابُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والدليل من السنة على صلاة الخوف حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنحض فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف تابعه الليك عن نشان عن زيد بن أسلم أن القاسر بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عزوة بني النار وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابي ذر قال وزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجم فوازينا العدو تصافتنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل لنا وقامت طائفه معه تصلي وأقبلت طائفه على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله نعم وسجد سجد سجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلموا وقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين الحديث تناول المشروعية وتناول ايدل الكيفية ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء انه صلى هذه الصلاة في ثلاث مواطن في ذات الرقاعة وفي ذات النخيل وفي اسلام والحقيقة ان, إن صغاط القفق تبنى على طلاب مشروعيتها تدل على سعة قفق هذه الشريعة الاسلامية ومدى تعاملها ليسل بالسهولة مع المكلف وتدل على ان مصلحة الوقت اختيار اعظم من مصالح استيفاء الاركاة يعني مصلحة تحصيل الصلاة باول وقتها اعظم من ان الانسان يستوفي الاركال والشروف والسؤولا ونحوها وحصول الحشوية واستقبال القبلة ونحو الجال وان نجوز الشارع التأخير للان مع اننا لن نفر بمصلحة الوقت البكة وبتحقق شرف هذه المصالح ونظير ذلك في المصالح والصلاة التي على ان مصلحة تحصيل الوقت اعظم من مصلحة اكتطهر بالناس المصالحات الخوف ربنا سبحانه وتعالى شرعهم حتى يغلب بنا أعباء الدين لأن هؤلاء الناس المسلمون يعتمدون على ربهم سبحانه وتعالى في كل أحوالهم ولا يتبقون طاعة الله عز وجل حتى وان في أحد الظروف. أيضا لمكانة الصلاة في الدين الإسلامي الله عز وجل لم يجعل الإنسان سبيلا إلى ترك الصلاة لخال من أخوار إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة ليعجز معها عن الصلاة تماما وقد سبق لنا أن رأينا في باب الطهارة كيف أن فاقد الطهارين يتصرف أو يصلي على أخوال في المده الله شبحانه وتعالى حينما شرع لنا الصلاة والحوال. يبين لنا عز وجل أو يمكن استنباط الحكم من ذلك أن الصلاة لا تقرأ بحال من الأحوال حتى في حال المتحاني مع العلم ولذلك صلاة الخوف تقع في الصفر وتقع في الحضر وهي في القتال تكون عند حالة انتظار الحرب وعند حالة الاتحال عندنا صلاة التسمة وعندنا صلاة المسايافة وسيأتي الكلام عن صلاة المسايافة يمكن أن نقول أن صلاة الخوف على جهة الإجمال من التعريف لها فعل فرض من الخلصة ولو جمعة مقسوما فيه المأمون خصمين مع الإيكان وعدم ولما تطلق الصلاة أو صلاة الخوف إذا تطلقت يربيها الصلاة في حال في القتال نأتي لصلاة هذه الصلاة مثلاً. نقول أن صلاة الخوف رخصة رقصة الشارع في القتال غير المحرم بمعنى أن القتال الواجب القتال الكفار والمحاربين الذين يقصدون الدماء او اموال الاعراق او القتال المباح القتال من يريد المال منه هؤلاء يسرع لهم الصلاة يجرع لهم صلاة الخوف اما القتال قتال المحاربين والدعوان يعني المحارب والداعو لا تسرع على وفيفة الصلاة ايه القتاله محرم وهو معدومه الشرع والجمع الخوف ايضا الذي من اجل تسرع الصلاة خوف الانتماع لنفسه من يس او صدر او نحو ذلك. خلافا لما يرى هذا من الخوف والجمعة وغيرها من الصلوات سوارا على الاشعر في مسألة صلاة او مشروعية صلاة الخوف بشرط الكنيب ترك القتال لبعض المقاتلين وان يكون فيه مقاونة من العلو وخاف الخروج الوقت على احسان التينم التي تقدم ذكرها الراجي والمتردد والآلث فإن لم يمكن الكفرقة وخافر في اشتغالهم بالصلاة أن يذهبهم العدو وينهزمه صلوا على ما يتمكنهم رجالا ورقبانا ولا فرق بين كون العدو في اليمين أو اليسار أو خلق أو أنا ولا فرق بين كون المسكنون النساء أو رقدان على الدوار إن احتاجوا لذلك وتكون الصلاة هنا بالإيمان صلاة الخوف ورد في السبن الفاس الكيفية وضع المعتاد ووضع عدم للخطاب وردت بكيفيات متعادل سنورد حديثين مشهورين بصبات الخوف ونلخص منهما الكيف الحديث الاول حديث ابن جابر بن عبدالله قال خبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدوه بيننا وبين القبلة تكبر ركع النبي صلى الله عليه وسلم وخضرنا جميعا ثم ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع رفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه وقام الصف الذي في نحر العدو فلمّا قضا النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وقام الصف الذي يليه انحدر الصف الذي اخره وقام ثم تقدم الصف الاخر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 والصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود تسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرف شقه لأولئي جمرئ حديث سيدنا جابر سبق تقريجه مختصر لكن هنا الرواية أوسع من الرواية السابقة حديث آخر عن ابن وقت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرقوا وقالوا في مقام أصحابهم مؤمنين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة مرخص الحالة الذي ذكرها المسمح وليكن استمرتها من الحديث المتقدم وأشار الحديث المعمر ان الامام يقوم بتقسيم الجنود الى قسمين، يترك قسما منهم متجنا من القبل ويصلي هو نفسه والطائفة قولة ركعة في الثنائية ويتركهم يكملوا لأنفسهم بركعة ويبقى الامام قائمان وانا سلم الامام انصرفوا يعان انصرفوا الخلف ووقفوا مجهاء العدو ثم جاءت الطائفة الثانية التي كانت في مجهاء العدو واتمت معه الركعة الثانية وسلمت فتقوم الطائفة أخرى فتصلي نفسها كما يصلي الناس بلتونة أفرار ونذكر هذا التقصيد بشكل آخر على النحو التالي: من إنس الأعداد أو الأفعاد يعني الصفة مقدر ما يخليه الإمام مقدر ما يخليه المأمون مقدر ما تفعله الطائفة الأولى تفعله أو صفة ما الطائفة الثانية وهذا التقصيد أخذناه من التي على قليل رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لنا يا ثمين الإمام نلاحظ أن الإمام هنا مصلي بالطائفة والركعة في الصناة التنائية كالصبح والسفرية إذا كان مسافر ولو كان النأمو محاضرا أو وعده ثم يأتي المسافر ممن خلفه في الصفرية كالركعة والحاضر بكلاف كما يأتي وإن نلتقم الصناة التنائية للكامر الفياتية كالمغرب أو رباعية بالنسبة إلى الإمام ولو كان خلفه المسافر وننزمه الإمام كأنه يصلي بالأولى ركعة ما يفعله الإنم بين الصلاتين بين البيتئين و الصلاة في التنائي ينتظر الطائفة الثانية قائمة لأن هذا ليس محل جلوس لكن هنا الإنم يخير من ثلاث أشياء يخير بإن يسكت أو يدعو ويسبح ويهلل راح زلت أو يقرأ بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأتي الطائفة الثانية يعني إما يسكت أو دعاء وتسبيح وتهنيم أو قراءة قرآن بقدر معين يعلم انهم يتموش او يومي القراءة كذا لم تعد الطائفة الثانية ذا في الصلاة الثنائية لكن في الصلاة غير الثنائية واليها الثلاثية والاربعيين هل ينقضر الطائفة الثانية ايضا قائما وعناءا لا يسكت او يدعو ولا يقرأ لان قرأت ابن بأم القرآن فقط في الصلاة الرتعة الثالثة والمغرب الثالثة والرابعة عشر او يرد ما يكتفي بعدم الدعاء او الشفوت ولا يقرأ. ان اقرا هنا ب ام قاطع قد يفرغ من الفته قبل ان كانت التاء الثانيه لان الوقت هنا كان ملاحظ سيأخذ وقت اطول والفاتحة لا تستغرق دقيقه او دقيقه ونصف فقط وهي لا تتكرر في وقفه او ينتظرها وهو جالس لانه محل جلوس ساكتا او داعيا وان كان الدعاء في الجلوس الاول مقروء فقد يتفق على الجواب هنا تردد أن يتأخرون في النقر في المسألة قولا هذا ما يفعل الإمام بين وزئي الصلاة أما ما تفعله الطائفة الثانية الطائفة الأولى فنقول إن الطائفة الأولى لو صلى بهم الإمام ركعتي في دين الصنائية والركعة في الصنائية فإنها تتم ما بقي عليها من الصلاة أفزازا وتسلل وتنصرف اتجاه العلو، فان قام احد المصلين وانهم في هذه الصلاة فصلاته تاما دون البقية او دون البقية الناس هذا فعل الطائفة الاولى فعل الطائفة الثانية ان تأتي الطائفة الثانية التي كانت مواجهة العلو، تأتي بعد افراغ الاولى وتقوم بالاخرام خلف الامان فيصل فيها ما تبقى من الصلاة إذا تنعوا الإمام قاموا لقضاء ما فاتهم من الصلاة من ركعة أو ركعتين في للساتحة والسورة حسب نوعية الصلاة سرية, سرية أجهزة ثم بقى نلاحظ ابن عم الطلاب إن من الصلاة نسلي بأذان وإخانب الطائفة في أول الوقت إن كانوا أعيسين من, من انكشاف العدو وفي وسط الوقت إن كانوا مترددين بين انكشاف وع العدو وعدو وفي آخر الواقع إن كانوا راجينة الانكشاف يعني تشكر مسألة التيامل أو حالات التيامل لتقدم ذيجانا بالطهر ومن الأحكام المتعلقة بالمسألة أيضا أنه يلزم الإمام وجوباً أن يعلم المصليين كيفية صلاة الخوف إن جاه ويمضر له التعليم إن كانوا عارفين قوضاً من الخلف يعني إن كان الإمام يعلم أن المصليين عارفين الكيفية يستحق له أن يقول له لهم على سبيل التوكير وانا اعتاد الناس في بصلاة الجنازة ان يكونوا بصلاة الجنازة كذا وكذا كان ولكن ان لم يكونوا عالمين او علم ان فيه من يعلم من لا يعلم واجب على الامان ان يعلمه بان يشرح لهم ان الصلاة الاتية ستؤدى بالخيفية التمية واشرح لهم بكيفية الصلاة الخوف هناك شكلان اخرى من صلاة الخوف غير الوجه المشكول وهم اختصار بالخطر عيون قال ان القوم لو صلوا بإمامنا لان صلت الأولى بإمامنا الصلاة كاملة والأخرى في اتجاه العدو ثم سلمت وقامت اتجاه العدو وجاءت الأخرى بإمامنا وصلوا بصلاة كلها المعنى ان تذهب طائفة تتقف في ناحها العدو حتى تكمل الطائفة الأخرى صلتها بإمامنا فتجيء وتقف في ناحها العدو وتذهب الأخرى وتقيم صلتها بإمام آخر لا تزال بس هذا نخيف للسلم والصلاة صحيحة مع الكرة يعني نقدر نقول ان يصلي يوصلوا صلاة الخوف بهذه الكيفية يعني يقسم الجف نصفين كل نصف يكون معه انا ولكن لا يوصلون في توقيت واحد وإلا لما تحقق معنى مشروعية صلاة الخوف ونقع هنا في اشكالية اخرى وهي اشكالية التعادل الجناح في الصلاة الواحدة وفي التوقيت الواحد وفي الموضع الواحد لكن هما يمكنهم ان يأتوا بايمان بعد أن يفرغ الإيمان الأول ونقصر بشيء ماو ويصال هل لي كيفية؟ جائزة ولكنها مخالفة لسنة حيش لم تسبت أن النبي على السلام فعلها أو أنها فعلت لع النبي ولا الصحاة ولعل ذلك ما رفه إلى أن الجميع ينبغي في هذا التحقيق أن يحوظوا فضيلة الصلاة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل آخر أو صورة أخرى إن لو صلى بعض القوم فذل والباقي بإيمان قبلهم أو بعدهم او الجميع افزادا جاز ذلك ولا اي حاجة يعني لو بعض الناس لم تشترك مع الامام في صلاة الفرق ما صلى افزادا او البعض اشترك مع الامام والبعض الاخر فاصلى لانتراضيه او نحو ذلك ثلاثا وهنا لا يقال ان مقيمة صلاة في وقت واحد كما يحدث في المسجد اللي سألت ازا قيمة الجماعة صلاة الا المسألة منع الابتباع صلاة مع وضع صلاة مقامة في المسجد لأن منع ساحة المعركة ليس ساحة المسجد كل ما تقدم في صلاة الخوف في الصفر أما الخوف في الحضر فوصلي إليه الصلاة لكل طائفة ركعتين فإن كانت مع الصلاة التي لا تكسر كالصف مثلا تصلى بكل طائفة ركعة وإن كانت المغرب تصلى بكل طائفة ركعتين ومفتانية ركعة نلاحظ من كل ذلك أبنائنا اختلاق أن الخوف الخطنة يتأتى فيها الاكتمال من بعض دون بعض الاخر نأتي إلى القسم الثاني وهو صلاة المسايفة وصلاة المسايفة فرع فراع المصنك أو قسم قسمه المصنك لصلاة الخوف هذا هذه الصلاة عبارة عن صلاة أسماء اشتداد الخوف وعدم إمكانيه قصر في الجماعة ولذلك بعض العلاء يسموها صلاة المسافر وبعض العلماء يسموها صلاة شبت الخوف والمصنف ذكرها هنا وذكر عقبها طائفة من الأحكام التي تتعلق بها بصلاة الخوف وبصلاة المسافر ماذا قال المصنف محمد أكبر قال وإن لن يمكن أخروا لآخر اختياري وصلوا إيماءا وأن ذهنهم عدو بها وحل للضرورة يعني في هذه الصلاة وحل للضرورة نشي ورقب وطعم وعدم توجه وكلام وإمساة ملطق وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة كسواج جم عدو فظهرنا فيه وإن مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعبي وعد القضاء وإن صلى في ثلاثية أو رضاعية بكل رتعة مثلت الأولى والثالثة في الرباعية غيرينا على الأرجح وصحح خلافه هنا المسنف يتكلم عن الصلاة المسيطة ولا في هذه الصلاة صلاة المسيطة او شدة الخوف في حالة عدم انكانية قسم الجماعة وعدم تفرطها لكثرة العدو ونحن ورجعوا ان ينكشف الخوف قبل قول الوقت المقترب في حيث الذركون الصلاة فيه يؤخر الصلاة باستقدام فاذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة يصنع ايماء على الخيول للرقوع والسجود نعم مراعاة كما تقدم ذكره ان الاماء بالسجول يكون اخطر من الاماء بالرقوع ذلك الامر الأمر عن عدو لم ينفضل ولا يؤمن برجوعه أو خائفه والخوف الشديد فلماذا الخوف الشديد صلى تلك كثيرة صلّى الصلاة من هم يصلي إيمات يعني من وهذا حشر من غير مراتعين مسجدين وإذا فتح الصلاة آمين ثم فاجأهم العدو في أثناء فقدروا إلى ركوب الدواب فإنهم يتمنونها على حسب الاستطاع يعني ابتدوا الصلاة في الوضع العادي وجعهم من عدو هنا في هذه الحالة يمططوا الدواب ويتنوي في الضوء ويصلوا على أي كيفية استطيعوني وهذه الصلاة حقيقة من الصلاوات الغريبة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها في هذا الموت الشديد موت الكرب الشديد موت اللي ربنا سبحانه وتعالى بإنساء وخفتم جريجانا او رطبانا إذا أمينتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون وهذا الجريمة عليها هذه الآية والأحاديث التي تقدمت في صلاة الخوف وفيها حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى للذين معه ركعة ثم ذهروا وجاء الآخرون فصلى لهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئي ماء ما الذي يحير الإنسان فعله في الصلاة الخوف في صلاة المسيطة هذا النوع من الصلاه يحل فيه بالضرورة المشي على الرجل وركوب الخيل والرخبه الخيل والطرح والتعليص والرمي والحج والتكلم الكلام كيه تحذير وناه فيه تحذير وامر ونهي ولا لا يشرف التوجه للقبلة ويقين فيه امساك السيف المرتق قدام او الشخص الواقف قدامه سواء كان يعني شخص مسلم او غير مسلم ايا كان ورغم والكلام الذي تدعو له الحاجه يصلي على اي كيبية اي شيء بأنه يقرر على حالي ضرورة ويرحم الله المصلح كي تقال وحال للضرورة ماشي ورقب وطعن وعدم توجه وكلام ومساك ومطاك لكن اذا حصل الآن خلال الصلاة او بعد الصلاة يعني قول شرع في يوزين الصلاة او شرع في الصلاة الخاصة عن المثل اي ان كان يعني قسمها موسيقى او قسمت وفي اثناء الصلاة زهر قل زهر زهر الصوت هنا قال لكل كل منهم صلاته على حين في صلاه القسمه يمر ان حصل الامر مع الاولى استمرت مع ويقرت الثانيه بعد وان حصل الامر بعد مطارقتها وقبل وصول الثانيه يرجى ال الوجوبا من لم يفعل نفسه شيء ولم فعل لنفسه شيئا ينتظر القيام حتى يفعل ما تعالى ثم يقتضي فيما بقي والسلام وإن حصل الأمن مع الثانية فالصلاة الأولى التي أتمنى في الصلاة صحيحة لأنها قدت صلاة عمتها ولو حصل الأمر بعد الأمن بعد الصلاة يعني بعد اخرج منها كمانا بالفكاتين فالصلاة صحيحة ولا تلزم إعادة لأن الفك من الأمن قنيط قنيط بسبب وهو قائم خلال الصلاة فلو سلموا حتى التسليم الأولى وزال الأمن فلا تلزم إعادة الصلاة ونحق بذلك أيضا مسألة لو إن القوم قرأوا سوادا من بعيد وظنوه عدو قرأوا سوادا وظنوه عدوا وصلوا صلاة الخوف وبعد ما صلوا تبين ليهم ان الذي رأوا ليس عدوهم انه هو لواب او غنم او عبار او نحو ذلك بدأ اعادة عليهم لماذا؟ مع انه تبين خطأها قالوا انه دخلوا الصلاة بوجه جاد وبناء عليه لا يلزموا لحد مثل ما سألت من اجتهد في القبلة ثم صلى الينا بعد ان صلى تبين له انه صلى الى الجهة في الخطأ. في هذه الحالة لا تلزم عادة لأن العبرة باناطق الحكم فينا وجود سبب. وجد السبب تعلق الحكم كان السبب حتى بعد انقضاء الصلاة فلا اثر لهذا الزوال في وعلى المرء في نائه ان يتم فأن ان لا يعيد صلاة كما تكمل في مسئلة الصلاة, الصلاة في الخوف فقال رحمه الله وان سهى مع الاولى سجدت بعد اكمالها وإلا سجدت القبيل معه والبعدية بعد القضاء وان صلى في ثلاثية او رباعية بكل ركعة بطلة الاولى والثالثة الرغاعية فغيرهنا على الارتح وصحيحا خلافه بسلك الصلاة الصلاة الصف المصنف رحمه الله يشغلها في النص الذي تقدم الناس فنقول والله بالله لو ان الامام وقع له صهر أثناء صلاة الخوف وهو نعطائفة الاولى وحينئه وسجد بعد إكبارها صلاتها السجود القبلي قبل السلام والسجود البعدي بعد السلام على النحو الذي تقدم النحو المعروف لشهود السلام لكن لو الذي معه هو مع الطائفة الثانية يوم بر. إن كان السجود قبليا سجدته معه ثم تقوم لقضاء الصلاة أما إن كان السجود بعديا فإنها تأتي به بعد القضاء لانه ينطبق عليها في هذا الدين حكم المسبوكين يعني كأنه صلى وصلاة مسبوك هذا بعض الصغراء اعلم انه لا يلزم الاولى سجوده يساوي مع الثانية لانفصالها عن امامته حتى ولو افسر صلاته لم تفصد عليها يعني الطعيفة الاولى لو الامام سهل مع الطعيفة الثانية هذا السهل لا يلزم. بل إن لو فسدت صلاة الطائفة الثانية لا تؤثر على صلاة الطائفة الأولى هنا نأتي إلى مسألة أبغامنا هي مسألة لو, لو التقسيم المتقدم ذكره التقسيم إلى طائفتين لو تم هذا التقسيم أكثر من طائفتين بمعنى إن الإمام بذلا من أن يقسمي تسمين قسمه ثلاثة أقسام أو أربع او خمس او نحو ذلك يعني هو الغالب التقسيم لا يزيد عليه على, على الارضة اعني هنا تقسيم ثالث في عدد الركعات في بعض الاحيان اقول وبالله لو ان الامام قسم الطابع اقساما زادت عن الاثنين سواء كان هذا التقسيم مني على سبيل التعمد او على سبيل الجهد او نيشي وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية او الرباعية فان صلاة هو شحية. لكن صلاة القوم طبع طول صلاة من فارقه في غير محل المزارقة وهي الطائفة الأولى كالكتباتية والرباعية لأن السنة من يصلي دي, دي يعني الإمام جواب في صلاة الغلط والسنة الجيش أربع فرق وصلها بكل فرقة ركعة مع استمراريته على الوضع العاجل لصلاة القوم وهو ينفذل لما يصبح قوله من صلاة الإمامة صحيح لكن صلاة القوم ماذا يحدث فيها؟ قالوا اللي فارقه في غير محل المفارقة هي الطائفة الاولى تركطه في الثلاثية والاربعين تركط صلكم لان الشيمن هما يصوّوا ركعته هنجد الامر واضح نقول لو افترضنا ان الامام صلّى ثلاثية كالمغرق ربعية اربعية الظهر والعصر حضريتين صلّى بكل طائفة من طوائفي ركعة فلم يقسمه من قسمين قسمهم ثلاثة في المغرب او اربعة في الظهر أو, او العصر او العشر ماذا يكون الأمر قالوا ان صلاة تكون بعطلة بالنسبة للطائفة الاولى وبالنسبة للطائفة الثانية لان الطائفة الاولى جادرة او فارقة الامام في موطن ليس من حقها انت وارقة وكا ان من حقه انها تصلي مع راكع واحدة هي صليت معه راكع واحدة كذلك الطائفة التالكة فعرقته في موطن ليس من حقه ان تبارك الانان فيه لكن بالنسبة للطائفة الثانية التي صلى بها الان ام ركعة واحدة من الطائفة فعرقته في موطن يحق لها للكم ان تباركه فيه فهي لنسوارك المسجوع في ركعة واحدة من الطائفة الاولى والمسجوع تلت ركعات من الطائفة السابقة هذا التقسيم للشغراء تقسيم عقلاني هو غالبا لا يتأكد او لا يقوم بأحد من ان صلاه الفطر ان ذلك رحمه الله يقول ان صلاه الجنيه باطله والان ابن نونس استصغ هذا الكلام ولكن المصحح في النظر خلاف ذلك هو ان البطلان يقتصر على أصحاب الطاسه الأولى دلتا فقط ثاني و ثالث لم في محل لا يحق لهم ان يرقوا فيه ولكن التفصيل المتقدم ببطران اصرات بعض دون الكل يأتي يكون هو مصحق أول نعمول في المذا، لأن هنا الكلام إنام سجنون والإنام في مصر خنام الله لعله أخذ بالاحتياط في منع هذا التقسيم أصلا من ابتلاء، لذلك أبناء الطلاب يكون قد فرغنا بعون الله تعالى من هذا الدرس. القصص التي تناولنا فيه صلاة الخوف بكل ما يتعلق بها الاحتفال، وأن نحن فينا إلى طائفة من نسبويتها. تفقه الله تعالى لنا المحب والرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.